ليلة النصف وعيد المولد بشر العالم جاء المهتدي ليلة النصف بشيرنا جاء المهتدي فهو من نسلبته فهو من نسمعاه البتو والنبي اضطمر طه احمد ليلى تنص في وعيد الموت تشير ال جاء المبتدي فهو من نسل علي والبتول والنبي الضغرى طاغى احمدي مسجد الحب قد حفت بنا وتلتها ها هامات العلا ثم دال الدين ود النمان وباء اليمن تزدان الفلا اسم مهدي حروف اسست كل ايات المعاني والولى كلات المعاني